بمنه تعالى وكرمه قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلة الأثري كان الله له وعفى عنه إخوة الإيمان والآن مع الشريط السادس والسبعين بعد المئة الثامنة على واحد الجزء الأول بعنوان كيف نفهم منهج السلف الصالح تم تتجيل هذا المجلس في الثاني عشر من ربيع الثاني 1418 هجري الموافق الخامس عشر من الشهر الثامن 1997 ميلادي غيرو. في آية بس ويرك. قال الله تعالى أسألوه أهل الذكرين كنتم أتعلمون هذا مطلق No. والقاعدة أن المقيد في القرآن يقضي على المطلق no. قيدت في سورة أخرى فاسألوا أهل الذكر no. قال بالبينات والزبر يعني بالحجج والدلائل فيكون الأمر تقديره فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حال كونكم تسألوهم بالحجج والدلائل هذا الأصل no. <تصفيق> هذه إضافة على الأهل. أهل الذكر هم أهل القرآن no. يعني نحن نفهم من الآية اسألوا أهل العلم والاجتهاد ولا تسألوا أهل التقديد أما أن أهل العلم عليهم أن يعملوا في كل سؤال يتوجه إليهم محاضرة هذا النصر لا يفيدنا لا يفيدنا وإنما يعطينا فائد التمييز بين العالم وبين الجاهل الجاهل هو المخلط ومن فوائد بعض كتب المذاهب أن المرغي في كتابه الهداية مصة في مثله قال ولا يولى الجاهل على القضاء قال الشارح الكمال ابن همام ابن همام ايش قال في الحاشيه الجاهل اي المقلد اي المقلد اذا نحن نستفيد من الايه فاسال ولد ذكر يعني اهل القران يعني اهل العلم بالكتاب والسنه هؤلاء الذين ينبغي ان نسالهم ولا نسال الجهلاء هاي المقلدين لانهم لا علم عندهم والقيد والبيانات والزبر البيانات والزبر قيد الله فيك بماذا هذه صفه لما يجب ان يبينه ام ما يجب ان يكون مسؤول عنه ما يجب عليه ان يكون السائل بان يقول له يا شيخ ما بينتك اما ان يفسح له او اما اتقن الايه الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبيانات والزبر آه. يعني حال, كونكم حال سؤالكم لهم يجب أن تقيدوا هذا السؤال بسؤالهم عن البينة عن الحجة. هو هذا هو في فرق بارك الله فيك بين ما يجب أن يكون مسؤول عليه وبين ما يجب أن يفعله المسؤول حينما يوجه إليه السؤال أي عالما بالبينات والزور أما أنه يجب أن يجيب كل ما سئل عن البينات التي هو عالم بها هذا لا يفهم من الإطلاقا هذا من جهة ومن جهة أخرى نحن نقول كما سبق الجواب آنفا في الداخل ثم هنا هل تعلم أن الشرف الصالح كان هكذا؟ إذا أخذت كتب المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ونحوها من الكتب التي تروي الآثار السلفية كم وكم من أسئلة هناك مثلا سنن سعيد بن منصور إلى آخره لو تتبعت أسئلة الناس إلى هؤلاء العلماء لا تجدهم يطبقون هذا الفهم بالبينات والذور أي البيان يجب أن يكون بالبينات والزبر هذا شيء وشيء آخر تذكرته الآن ما هي الزبر بارك الله فيه الذي يذكره أن في الصلاة تصبح مزوعة الحجج والدلائل. والدلائل الزبر هي كتب نتقدم ولذلك فالآية نحن نختبس منها ولا نحتج بها نحن نختبس منها فاسألوا على الذكره تماما لأن الخطاب الموجه أصارة ليس للمسلمين ها؟ إنما أولئك أهل الكتاب مثل سلمان الفارسي مثل عبد الله بن سلام أو لا سلام سلام هؤلاء الذين كانوا يعلمون بالبينات والذبر فأمر الشاري الحكيم من كانوا يدعون بأنهم على النصرانية وعلى اليهودية أمروا بأن يسألوا هؤلاء عن الرسول عليه السلام والأوصاف التي ذكرت في كتبهم وفي الدبر وفي الذكر هذا الذي ذكرواه في تفصيل النار شيخنا هناك فقط تحقيب <تصفيق> لا يسير ذكر اخونا ابو عبد الله ان هناك ايتين اه ايته ايه مطلقه وايه مقيده اه والحقيقه هم آية واحدة. يعني نفس الايه لها تتمه ولا يوجد ايتان والله اعلم شطر شطر ده هو هو كنت ماشي ان السؤال ينقسم الى شطرين شطر الاول عن التقليد وشطر الثاني عن عن فما أجدتم عن الصحيحين صحيح أين أين لكني أنا أظن أنني قلت أنه قوله بالنشف للصحيحين هو نقله ينوذ بالنشف لأهل العلم فهو مصيب في ما سبق الكلام عن هذا على كل حال نقض الصحيحين كما أقول لبعض المتعمسين للصحيحين تحمساً عاطفياً غير علمي كتابان الصح الكتب بإجمال العلماء بعد كتاب الله لكن هناك حقيقة أنهما لا يجوز أن يساقى في الصحة مساق القرآن الكريم الموصوب بقوله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فمؤلف الصحيح أوتي بسطة في العلم ولا الشك وفي معرفة نقد الأهاليث وتمييد صحيحة من ضعيفها لكن هو على كل حال لا يخرج عن كونه بشرا غير معصوم هذه قاعدة مسلم بها عند العلماء كافة لا عصمة لأحد بعد رجول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض الأحاديث الصحيحة لافضل الناس من بعده عليه السلام وهو أبو بكر الصديق أصابت بعضا وأخطأت بعضا أصابت بعضا وأخطأت بعضا فماذا على أهل العلم ليس أهل الجهل إذا قال بعض أهل العلم مثل حافظ العسخناني مثل ابن قيم الجوزي مثل شيخ ابن تيميه إلى آخره أن هذا ممن تقد فيه البخاري ممن تقد فيه مسلم لا شيء في هذا لكن هذا ينبغي أن لا يكون مشاعا بين الناس كافة وإنما هو من عمل أهل العدم والمتمكنين والمتحصصين فيهم ماذا قال ابن قطان الفاسي في هذا الصدد يعني لا يوجد تقليد في علم الحديث لا الشطر الثاني ذاك ماذا الجواب عليه هو يعني من السائل بيان وليس نصر عنه أنه يعني ينتقد الصحيحين هذا الذي قام في بادي من كلام السعيد فأنا أقول نقد الصحيحين من أهل العلم أمر وارد ولا مناصة منه لماذا ذكرته آنفا ولكن لا ينبغي أن يتطول عليهما من ليس في الغير ولا في النفير غيره هنا عودة للآية, للآية. فسألوها للذكر بعض إخوان الحفاظ يقول فعلا هما آيتان آه, آه ما عليك النص نص فسألوا ذكر الناس ما نزل لا تعلمون اول صحفه بعدها المهم يعني أنتم متاقنون أنه ما أيتان هذا هو المقصود طيب. هنا سؤال يسأل الأخ السائل يقول إذا سأل رجل ما عالما عن فتوى في الطلاق وأفتاه باجتهاده وعمل هذا الرجل بالفتوى وتبناها ثم ظهر للعالم نص مخالف لما قال فهل يرجع عن حكمه يرجع عن حكم الذي قد يسأل عنه وليس عن حكم الذي مضت فتفاه فيه كما جاء في بعض الآثار عن عمر القطاب تلك على ما أفتينا به فتوى تعلق بالإرث وهذه على ما نفتي به الآن لأن هذا يخرب الدنيا يقول تتم هنا وهل هناك فرق بين تغير الاجتهاد اجتهادا ام او لوجود نص لا فرق المهم, المهم ان يكون الذي يكون الذي تغير اجتهاده فعلا عالما مجتهدا فسواء كان تغير اجتهاده هو تغير فهمه للنص الواحد أو أنه جاءه نص آخر اضطره اضطراراً إلى أن يدعى هذا لأنه كان استنباطاً إلى النص الذي ورده حديثاً يا شيخ لحظة الله عز وجل بيّن أنه ما يتم, ما يتم الحكم إلا إذا كان من الله قال تعالى إن الحكم إلا لله وبالعرب في, في, في, في تفسير هذا يعني ما الحكم إلا لله محصول كيف نمضي حكم ليس حكما لله عز وجل بأي نص من كتاب الله وسنة رسول الله نمضي حكم ما قاله الله كلامك بارك الله فيك لا يرز هنا لأن كلامك ينطبق على القسم الثاني من الجواب نحن لا نمضيه إذا كان هو قد تبين له خطأه طيب لكن أنت تريد كلامك على القسم الأول الذي أنضاه وهو معذور شرعا وهنا لا يريد كلامك كلامك يريد على الصورة الثانية يعني أنا أضرب لك مثلا أنا. رجل اشتفت أن هناك امرأة أنا أريد أن أتزوجها وهي بالغة لكن ولي أمرها لا يأذن لها فهذا يجود لي أن أتزوج بها قال إذا كانت بالغة وراشدة يجوده وهذا مذهب معروف من مذاهب الإسلامية تزوج هذا الرجل ونسل ما شاء الله من النسل ثم بعد ذلك جاءت فتوى بالنص النبو الكريم لا نكاحة إلا بإذن ولي وشاهد أنا دوش بدون إيش إذن الولي ماذا يفعل؟ كان يرجع يرجع؟ نعم لأنه لم يتم تزوجة الحكم لما عقد كان تم نعم لكن لكن حكم الله عز وجل أنه لا نفاح إلا بولي وشاهدي يا حبيبي حكم الله أنه إذا حكم فأشتاد فأصاب فلو أجران والحكم نافذ أجر خطأ أو لا اجتهاده كيف؟ أجر خطأ أو لا اجتهاد لا أنا ما أسأل عن اجتهاد ما, ما أسأل عن أجر نفذ الحكم بناء على اجتهاد ما أسأل عن أجر الأجر معروف إن أصاب فلو أجران أخطف فلو أجر لكن أقول مدام أن الحكم نفذ بناء على حكم شرعي أي بصورة أخص بناء على اجتهاد شرعي فانتهى الأمر لكن هذا المجتهد إذا بدأ له خطأه يتراجع عن فتواه ولا يفتيه كما نقدنا آلفا عن عمر القطاب رضي الله عنه ثم أنت لا تقف عند هذا المثال وأنا ظننت أنني في التمثيل ويبدو أنني ما جئت بالمعيار الثقيل <تصفيق> رح أقل لك الآن بيء وشراء وإلى آخره وتفرع التفرعاً من المستحيل أن تعيد الأمر القهخرة والرجعة لا يوجد شيء في الإسلام من هذا قبيل نحن الثالي الخبيب البغداد يفرق بين أنه اجتهد فأقطع وهنا لا يرجع وإن اجتهد وجد نص هنا يرجع لأنه ما تم الحكم الخطيب البغدادية فارق بين كونه اجتهد فأقطع فلا يرجع تم بينما إذا اجتهد فوجد نص قاطع يرجع هنا مالي نحن الآن متفقون أنه إذا أفتى بفتوى اجتهادا ثم جاءوا النص على خلاف اجتهاده فهنا نحن مع الخطيب رجل لم يأتيه مص لكن تغير فهمه بالنص الذي كان قد فهمه من قبل يظل على فهم السابق الذي بدى له أنه كان فيه مخطئا أم يرجع إلى فهمه اللاحق الذي تبين له أنه صواب ما أظن ما تقول لي الله فيك هذا الاجتهاد أنا أعرف أنا مفصل الاجتهاد بعد ما انتهينا من موضوع أنه رجع عن اجتهادي إلى النص انتهينا منها الآن رجل فهم مصدا على فهم ما ثم مضى عليه زمن طويل أو قصير ما يهمنا بدأ له فهم آخر في هذا النصر. يظل على فهمه الذي كان صبر منه وقد تبين له الآن أنه خطأ أم يعود إلى صواب الذي تبين له أخيرا ما أظن أن أحدا يقول يظل على خطأه أنا أضرب لك مثلا, مثلاً وهذا من المشاهد المختلفة المختلفة بين المذاهب فبعض المذاهب يفهمون حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن لا هنا نافي للصحة وعلى ذلك قالوا من لم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاته باطلة لو قرأ كل الكتاب إلا الفاتحة فصلاته باطلة فهم هذا الفهم ناس آخرون قالوا لا لنفي الكمال وليس لنفي الصحة كما هو معلوم أفترض الآن إنسانا فهم سابقا هذا الفهم الأخير. لا صلاة أي كاملة ثم بدى بعد زمن بدون ما يكون عنده مصر إلا أنه فهم ورجع مثلا من وهي الأصل أن لا لنفي الجنس أو لنفي الصحة إذا ما أمكن نفي الجنس مثلا رجع إلى القاعدة فتراجع عن رأيه السابق الذي كان يقول لا صلاة كاملة وإذا به الآن بدى له أن الصواب لا صلاة صحيحة هذا المثال أن أقول له ظل على خطائك الخديم ولا تتمسك برأيك الجليل؟ اسمح الشيخ يا أكبر هذا المثال على المؤخذة خارج موضع النزاع موضع النزاع نص قطع الدلالة قطع التبوت سالم المعارض هذا موضع الكلام الذي ذكره خطير أما نص مثل هذا يقع في تجاذب أنظارها العلم حل الكمال وهذا هذا يقع في دائرة لا يزال ربما هذا لكن نقول نص قطع قطع التوبة أنا الآن أخشى من مضيفنا نكون أثرنا عليه الكلام لكني بقول إذا كان هذا خارج النزاء ما هو داخل النزاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا لا مش داخل موضوعنا آتنا بشيء تغير فيه اجتهاده لا لمص أنت بتقول هذا خلاف خارج عن البحث الموضوع الذي نقلت وأنت بارك الله فيك أن رجلاً رجع عن اجتهاده لمصر أما إذا رجع كان له اجتهاد في مصر وتبين له اجتهاد آخر في هذا النصر فهو لا يتراجع قلت قلت هذا خارج موضوع فما هو داخل, داخل الموضوع داخل موضوع أنه اجتهد اجتهاد ثم تبين له, له نص قطعي لا يختلفون في أهل العلم هاي المسألة الأولى مم. نعم والمسألة أخرى ما هي التفريق بين كونه يجتهد ثم تبين له بعد ذلك اجتهادا آخر غير الذي اجتهده أولا أو تبين له بعد ذلك هذا قسم الأول قسم الثاني تبين له نص قاطع قطع الدلالة قطع الثبوت يقضي على اجتهاده الأول مش واضح كل حال على كل حال. كل <تصفيق> هنا يقول الاخ سائل ورد في صايل البخاري في كتاب الاطعمه عن بعض الصحبيات انها كانت اذا مات الميت من اهلها اجتمعت, اجتمعت لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها فأمرت ببرمة فصنعت سيكون في شيء كتابة وكلام ها؟ هل مسؤولي كتاب؟ الله لا؟ أنت بدي تعلم الله أعلم كل شيء فهل في هذا إيه فعلا هو عائشة أظننا في كتاب الأطعمة من سهيل بخاري عن عائشة أنها كانت إذا مات الميت من أهلها اجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها فأمرت ببرمة فصنعت نوع من الطعام فهل في هذا النص أو في هذا الأثر ما يفيد أن الاجتماع عند أهل الميت وكذا صنعت الطعام جائز؟ إذا كان الاجتماع للتعزية غير مقننة فما اما الولوس للتازيوا استقبال المعازين وبظروف وحدود معينه كما يقولون في اتيام مثلا والاحتفال بهؤلاء كما لو كان هناك دعوه عرس أو فرح وما شابه ذلك هذا بلا شك من نعي الجاهليه انه يجود هذه قضيه كما يقول ولما لحناف واقعة عين لعم ما لها فليست قاعدة يشار عليها فإذا اتفق مثلا يعني المصاب ميت جاءه ناس غرباء ناس قرباء إلى آخرين وينبغي أن يقدم شيء لها أولاق قرباء لابد يعني أمر طبيعي كما لو جاءوا في أي مناسبة أخرى يعني لكن هذا ليس كما يفعل الناس اليوم يعكسون قوله عليه السلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغدهم, فقد شغدهم ما هم فيه فقد جاءهم ما يشغلهم نعم فالمسألة هذه ليس لا علاقة أبدا بما يفعلونه اليوم يعني الاجتماع ليس على إطلاقه ليس على إطلاقه طبعا ذلك النبي سما يعني أخرج البخاري أن حينما جاءه خبر وفاة جعف وزيد فتقول عايش رضي الله عنها جلت في جلت في البيت وفي رواية المسجد وأنا أنظر من صائر الباب فتقول الإمام للمذهب المالك والأحناف يقولون به جواز الجلوس للتعبية فهل كذلك على إطلاقه؟ الجلوس للتعزيه سبب اليوم يعني اول مره دلوقتي هو ورايا بيطالع لي بره بعد. الجلوس للتعزيه في امر طبيعي وفيه أمر اصطناعي أو أمر فطري وأمر آخر تكلفي ما الذي يقع اليوم؟ الذي يقع اليوم أن المصاب إن كان صاحب محل تعطل عنه وإن كان موظف قالوا بسمهدون يتأخر إلى آخره لكن الجلوس الفطري الذي نفبه من مثل هذه النفوس رجل اصيب بمياس هذا لا يتعمد الخروج من البيت ولا يتعمد الجلوس في البيت وانما هو يظل سائرا كما كان من قبل في وقت جلوسه بالدار جاءه معزون ما نقول اطردهم لانه الجلوس للتعزيه غير مشروع نحن نقول الجلوس للتعزيه هو هذا الجلوس المتكلف المصطنع المبتدع اما رجل مثلا كما قلنا انفا يصيب بميت راح دفن الميت و بيروح لوين يروح لويته ولا بيروح لمعمله ولا لدكانته ولا اليوم ماذا يفعلون؟ يروح لبيته وامتظرون شغله؟ اليوم الأول والثاني والثالث بعدين يروح هذا الجلوس المستنى المبتنى فلو أن هذا رجل دفن الميت وانتهى كل شيء وراه إلى عمله إلى وظيفته إلى صنعته إلى آخره ثم متى يعود إلى الدار؟ حسب نظام المعتاد عنده مثلا ان كان موظفا بيرجع الساعه 2:00 الساعه 4:00 حسب وظيفته وجلسه بالبيت الناس جاوا يعزونه ما في مانع بيرجع مساء بعد العشاء بدون ناس في ما في مانع لكن في ناس بيشوفوه في المسجد بيشوفوه في الطريق وعزوه هي تعزيه غير محسوبه انت بتقول إذا هو جلس لاستقبال مع الدين والذين يقصدونه لتعذية في داره هذه التعذية المعترف فيها عندهم فهناك إذن فرق واضح باعتقال لي بينما تفيد هذه النصوص من بيان الأمر الطبيعي الماشي تماما بين المسلمين وبين ما عليه الناس اليوم هذا شيء آخر تماما بناء ايش قال شاء الله طيب يقول الاخ السائل هل وجوب تلبيه الدعوه مخصص في العرس ام انه مطلق ما يعني بالعرس العرس عفوا لا انا افهم ان ذكر العرس هو كما يقول الشوكاني في بعض النصوص هو فرد من أفراد العموم يعني إجابة الدعوة مطلقة حق المسلم على مسلم خمس في رواية سلتن وإذا دعاك فأجبه هذا نص عام وإجابة دعوة العرس في نص خاص هذا ليش تخصيصا لأنه ليش مخالفا النص المخصص يبقى مخالفا للنص العام ولذلك كان يسميه بعض السلف كانوا يسمون النص الخاص بالناسخ والنص العام بالمنسوخ هذا المعنى يجب أن نلاحظه حينما نريد أن نقول هذا الخاص وهذا عام فقضيتنا هنا ما في هذا التعارض إطلاقا بل هذا جزء من إجراء النص العام شيخنا أذكر كأن في صحيح الجامع حديث عرسا كان او نحوه نعم. هذا يعني يقطع خلاف تمام جمعت روايه مندعيه الى وليمه عرس ونحو جميل. هذا يؤيد القاعده هنا ذكر فردنا افراد العمله يعني نعم. نعم. يقول ابو سائل اختلف اهل العلم في شرح قوله عليه الصلاه والسلام هو في وصفه ربه جل في علاه هو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطل فليس دونه شيء وبعضهم قال القهر الغلبة وبعضهم قال هو الذي عرض لما كأي عنه فما هو قولكم في ما عندنا شيء أكثر من الأي واضحة. والحديث الذي جاء في السرعة والحديث يعني لهذا هو الظاهر فليس مقصر وهذا أكثر منهي ما عندنا طيب شيخنا هنا وهو الباطل فليس دونه شيء أو. يعني فليس فوقه شيء في ضوء العقيدة السلفية نحن نفهمها أو. الفهم الجيد لكن فليس دونه شيء نعم كيف نفهمها لا يفوت شيء لا يفوت نعم هنا الأخ السائل يقول معروف ما تفتون به وتدافعون عنه في مسألة طول اللحية وعدم جواز إطالتها إلى القبضة ما بعد القبضة فهل هناك نوع من التعارض بين هذا وبين عدم أخذكم برواية ابن عمر في التكبير في صلاة الجنازة ليس سواء هنا قول للرسول عليه السلام وتطبيق من السلف لهذا القول الكريم عندنا قول من الرسول عليه السلام يفيد العموم لكن هذا العموم فهمناه أنه ليس على إطلاقه من تطبيق السلف الصالح له أما فيما يتعلق برفع اليدين ليس هناك مص يفسره هوه كما فسر المص العام المتعلق باللهية ليس هناك مص عام يتعلق بتكبير على الميت ورفى اليدين حتى نقول يعتبر رفى ابن عمر ليدينه في تكبيرات الجنازة بيان لذلك المص العام فيختلف المشبه يعني مشبه به هذا أولا ثانيا لو كان مع ابن عمر شخص آخر في رفل يذين في تكبيرات الجنائج كنا نحن نأخذ باتفاق هذين الصحابيين لكن نما وجدناه مفردا ثم وجدنا الأهاليف التي جاءت تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة ليس في شيء منها ذكر للرفع إلا في التكبير الأولى كان هذا مانعا لنا من اتباع ابن عمر في رفعه بيديه مع كل تكبيرات الجنازة شيء هاني أريد بارك عليه شيء هاني ابن عمر لم يتفرد بتطبيق أو ببيان أن قوله عليه السلام وعفوا عن اللحة ليس على إطلاقه وشموله بل تبعه على ذلك صحابي آخر ثم إن هذا الصحابي الآخر يلتقي مع ابن عمر لأنه أيضا اشترك معه في رواية الحديث عن الرسول عليه السلام وأعفو اللحاء فصحابيان يشتركان في رواية مص عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد ظاهره إعفاء اللحية مهما طالت ولو جرت على الأرض مص العام هكذا يفيده فهمهما لهذا النص على أنه كما طبقوه قضبوا هكذا وقصوا ما جاد هذا دليل أنهما فلقيا من الرسول عمليا هذه السنة التي فهمناها منهما عمليا ثم ليس هذا فقط بل جرى عمل من جاء بعدهم من التابعين على هذا الفعل وعلى ذلك النمط أيضا جرى بعض الأئمة أئمة السنة وإمة الفقه على رأيش أئمة السنة مثلا الإمام أحمد رحمه الله فهو قال بما دل عليه فعل ابن عمر وأبي هريرة واعتبر ذلك فهما منهما للنص الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة والأحناف بصورة خاصة كمذهب نصه على أن اللحية لا يجوز الأخذ ما تحت القضة ولا ما فوقها وهذا لأنهم رأوا السلف هكذا وهذه سلفية منهم وهي عزيزة وهي عزيزة فما بالك بإمام السلف إمام السنة إمام أحمد هذه المجموعة إذا ما طالب العلم لا يصح له أن يقابله بالمثال الذي طرح آنفا مما يتعلق برفع اليدين في تكبيرات الجنازة فأعوذي أقول لا يستويان مثلا <تصفيق> أقول بوجوبه إذا ثبت عن بعض الأئمة شيخنا عفوا فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله تعالى عنه في أخذهما لما طال أو زاد عن القبضة هذا عند علماء الفقه محتمل لثلاثة أشياء محتمل أن يكون هذا الفعل جائزا أو مندوبا أو واجبا لماذا مثلا ذهبنا الى جهه الواجب ولم نذهب الى جهه كونه جائزا مثلا او مندوبا من اين ناخذ الندب ناخذ الندب ناخذ الندب بنص ما هو النص لا نص ها لا نص نستنتج ما في نص فاليست الندب حكما شرعيا لماذا الوجوب الان ها. نعم أنت بحكم شرعي أنا شايفة خلت راجعت لا لماذا ما. وقلت أنت المندوب ما عليه مصر الواجب عليه مصر هو أنا فهمت عفوا أن الأخذ الواجب فهمته طيب وما هو المندوب المندوب م. يعني في أي شيء ما هو مندوب. أنت بارك الله فيك أبين ماذا تريد أن تقول فعل ابن عمر فعل ابن عمر وكذا أبي هريرة نعم no. هما في الأخذ ما طال عن القبضة نعم no. فعلهما هذا يوصف يمكن أن يوصف بأن بأنهما يرى أن إذا زاد عن القبضة فجائز, فجائز أن يؤخذ نعم no. جائز أن يؤخذ فعمل بالجواز من أين أخذوا الجواز؟ أخذوا الجواز؟ من النبي صلى الله عليه وسلم فهي ما أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية يجوز أخذ ما سأت فالزيادة إما خير وإما شر ماذا تقول فالزيادة إما خير وإما شر أو معفون عنها لا لأنه الزيادة في أمر تقول أخذوا عن الرسول في أمر تقول ولو يعني مناظرة ومناخشة أنه أخذوا عن الرسول عليه السلام هل هناك مجال ليقال شيء فعله الرسول لبيان الجواز ونحن منقول الأفضل خلاف ما فعله الرسول عليه السلام من الجواز هنا لابد لنا من دليل كقاعدة، أليس كذلك؟ نعم طيب يعود السؤال السابق ما هو الدليل؟ شيخانا، عفوا، أنا أصور صورة الآن إقية آخي، مالك الله فيك لا يحسن خاصة كمان نحن عملينا حساب الضيف هنا، والوقت وقته ما نضيئ الوقت في المناقشة التي تشبه المجادلة، لكن نتمهل أنا أسأل سؤال ومهد لتلقي الجواب فإذا أنت ولا غيرك انصرف عن الإجابة وقال انا أمثل مثلا يا أخي قبل ما تمثل أجبني عن هذا السؤال وأرحني وأرح نفسك ووفر الوقت لصاحبنا هنا انا أقول ما دام أنت تعتبر أنهم أخذوه من الرشون عليه السلام أعني كما تريد أن تقول الجواب فما هو الأفضل؟ الأفضل إطلاقها على سجيتها طيب ما هو الدليل على هذا الأفضل؟ مدام الرسول لم يفعل وأنت أظن, هيك أظن وهذا واجب المسلم من نسبة لأخير مسلم تعتقد معنى أن في كل عبادة لو كانت عبادة لسبقون إليها أظن أعتقد أنك معنا في هذا إذن الآن لنقول أن إطارة اللحية ما دام أنها خير فهي عبادة فنحن بحاجة إلى دليل لإثبات أن هذا الشيء هو عبادة ولا سبيل إطلاقا لإثبات أن زيادة على ما فعله السلف عبادة وإلا نقط مذهبك من أصله تماماً وما هو مذهبك؟ أعني مذهبك في اعتقادي مذهب الجميع كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لو كان خيراً لا سبقون وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف نحن ما نقول هذا شعراً نقود اتباعاً بأموم قولي عليه السلام كل بزعة بلانة وكل بلانة في النار من أحدث في أمرنا هذا في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد كل شيء بارك الله فيك وخذها ذي قاعدة وطبقها كل شيء نقول فيه هذا خير مش نقول مباهو بس لا نجيد أنه خير أي فعله خير من تركه يرد لو كان خيراً لسبقون إليه وإذا نحن لم نسد هذه الثغرة بمثل هذا البيان من قاعدة ومن تمثيل لهذا الفرع معناها إنكارنا على أهل البذعة هل بيقولون يا أخي فيها وهاي فيها وشو فيها من قلهم فيها أنكم أسأتموا بظن بمثل قوله تعالى ولو أنه جاء بغير هذه المناسبة ما فرطنا في الكتاب من شيء وأقوى استجلالا قوله عليه السلام ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به فلو كان الإطارة اللحية خلاف ما جاءنا عن السلف خيرا لسبقنا إليه ثم يا أخي ألا تستبعد معي أن هذا يكون خير وما شفنا واحد من الصحابة ولو بسن الضعيف أنه كانت لهته كما يقال لسرته ما شفنا ولا رواية معناها أنهم كانوا سائرين على هذا النمط مما نقلنا إليكم عن ابن عمر عن أبي هريرة عن, عن مجاهد تفسير ابن جليل طبريير بأثار في هذا الصدد عن إمام السنة عن الذين صره من العيمة كما ذكرتكم آنفا أنه لا يجوز الأخذ من الله ما دونه وما فوقها هكذا فأنا استبعد كل استبعاد أنه يكون خير نحن الخلف استدركناه على بان سبقنا من السلف هذا بعيد جداً كل البعض نعم أقول نحن من ما نعتقدون نقول بظاهر النصو دائما إذا وجدنا من سبقنا إلى ذلك لأنه نحن في الوقت الذي نزعم الاتباع لكننا نخشى المخالفة أن نقع في مثل هذه المشألة فنريد أن يكون لنا إمام يكون لنا إمام يسفقنا على فهم يكون كما, يكون كما يقال اليوم صمام الأمان من الإخراف يميناً أو يزعره فضل جاء للسؤال الثابت سؤال رضي الله عنهما ذكرته في سنة الحجة النبي عليه الصلاة والسلام من السنة في بداية الطواف البسملة مع أنها لم ترد في حديث صحيح وجعلتها سنة عن مقوفة ولم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك استحذبت أن يذكر الحاج أو الساعي بين الصفة والمروة ذكرا بين العالمين الاخضرين ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه فهذان فعلاني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل عن الصحابي وجعلتهما, وجعلتهما مستحبين بينما في صفة صلاة الجنازة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه فعلا أنه كبر ولا في تكبيرة واحدة في الجنازة no. إنما استدللت بالإجماع على أن العلماء أجمعوا على جواز رفع اليدين في تكبيرة الجنازة الأولى أما التكبيرة الثلاث بعدم وجود نص مع أن الصحابي بن عمر, بن عمر فعل ذلك no. فما وجه التفريق بين ذكر ذلك في الجنازة بأنه سنة وهذا بانه ليس بسنه اظن من الكلمه الاخيره كانه المهم يا اخي لا اله الا الله اشهدك وهو رفع اليدين امام جماهير الصحابه هل ترى اختلافا عن ظهور بعض ما ذكرت من الأمثلة أمام الحجيج أم يستويان مثلا يستويان أنا الدقق. أخالفك بهذا جاب الدقة كل فعل ذكره حتى الخلاء أهمت أظن أن تهمت علي من حيث ظهور وبرك الله فيك يعني الآن أضرب لك مثلا لو هنا شخص بها الساحة هذه فعل فعلا كما لو فعل وهو نابع للناس فالآن أقرب لك سؤالي السابق رجل رأى ابن عمر في صلاة الجنازة رفع يديه رفع ابن عمر بيديه وهو واقف محصور بين شخصين وأمام صفوف وخلف صفوف والله عليكم يشتوي هذا المنظر مع ما ذكرت من أمثلة في الطواف ما يشتوي ذاك أمهر في الطواف أمهر هذا الذي كنت أضمنه بك ولذلك فأنا ينقده في نفسي أن ظهور هذا الفعل من ذاك الصحابي ابن عباس وقد يكون هناك أمثلة أخرى على مرأة من الناس يختلف عندي تماما عن فعل يفعله مثل ابن عمر ما في هذا الظهور وهذا الاختهار لأنه لو كان كذلك كنا سقناه مساق أثر من عباس فهذه من المسائل التي أرجو أن ينتبه إخواننا فيها ويلاحظوا الدقة في الاهتجاج فنحن مثلا نقول وما أظنكم العهد عنكم ببعيد لما قلت آنفا لو وجدنا ما ابن عمر صحابيا آخر رفع كنا قلنا نحن تبع لهما لماذا لأن هذا الفعل أدعى أن يكون مشتهرا من أن يكون قد ظهر فقط أو نقل إلينا فقط من صحابي واحد فحينما يفعل صحابي فعلا على مشهد من الناس صغير هو أقوى من أن يكون قد فعل فعلا في مشهد أصغر منه وإذا فعل في مشهد أكبر من هذا الصغير يكون أقوى في الدلالة والحجة وقناعة النفس بأن هذا فعل مشروع ومسنون هذا جوابي وأنا لا أرجم الناس بما انا اراه لكن أريد أن ألفت نظر الناس كل إذا أن هناك مسائل فقهية فيها شيء من التفاوض والدقة ولا يجوز أن تساق كل المسائل خاصة إذا كانت من هذه النوعية مساقا واحدا لا شيخ رأيك تعقيبا على كلامك يا شيخ فضل نعم تعقيبا طبع الشيخ ذكرت أن ابن عباس فعله أمام الناس أنا حديدي عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فعله على مرأة من خلق مع ذلك ما نقله أحد فلو كان أصلا فعله في الطواف لنقله جابل ولنقله غيره ممن روى الحديد مع أن هذا الفعل مشهور فعدم فعل الرسول فعدم ذكر من روى صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام هذا آه فعله آه. فعله. آه. آه. بارك الله فيك لا يرزا هنا لأننا نقول عن الصحابة ما أدري أنت كنت خاضر الجلسة من قبل في الداخل في الداخل فيبدو لي أنه لابد من عادة كلامي نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ومن باب كما قلنا لصاحبنا هذا الذي هو أنا أشتقبله وهو يشتقبلني أنه هو معنا فيما ذكرنا آنفا فأقول لك أيضا أنت أنك معنا في العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أليس كالهادي هذا هو الله على هذا كيف نفهم منهج السلف الصالح من الآثار هناك أمور نفهم سنة الرسول استنباطاً من الآثار التي ينقلها السلف استنباطاً مش مصاً لعله من هذا القبيل ولعله يعني نكون قد ضربنا كما يكونون أصورين بحجر واحد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه ولكر التهيات لله والصلاة والطلابات العاصرين قال وهو بين ظهرانين فلما مات فلما مات كنا السلام على النبي الآن ولا تآخذني إذا سألتك ماذا تقول في التشاهد هل تقول السلام عليك أم تقول السلام على النبي أقول السلام على النبي حسنا لماذا ترجم فعل المصعوب قول المصعوب هذا هو موقفي أنا فلو قال لك قائل كما قلت أنت لمن يقول لك الآن هذا الرسول وردت عنه الأحاديث عن ابن مسعود عن ابن عمار عن السيدة عائشة وفلال وفلال والآخرين ما في حديث واحد أن الرسول قال فإذا مت فقولوا السلام على النبي ماذا تجيب؟ أريحك جوابك هو جوابي والسلام عليكم <تصفيق> <تصفيق> <داً، ترامحك>. نعم <تصفيق> ذكرت الكامل مننا ذكرت الله يقولك أن الرجل إذا قام يصلي الفريضة ليس له أن يقف عند آية الرحمة ويطلب الرحمة ثم جئت مرة أخرى إلى, إلى صلاة الفريضة وقلت يتشهد تشهد الأول ثم يصلي عن النبي لأن النبي فعلها في الناغلة فوجه الافتراخ يكون بما ذكرت أن الفريضة شيء ينقله الجماهير ما سمعوه كما سمعوا في القيام الليل يسترحل <تصفيق> والنافلة سمعوا بعض الصحابة يعني يصلع النبي في الزكعة السابعة أو الثامنة النبي فنقول نفعلها في الفريضة هذا يعني مثال يوضح لكن أخشى أن يكون هذا فيه الغب تفضل يعني كيف في هذا وقد أخرج الإمام مالك الموفى وابن أبي الشيبة وعبد الرزاق أيضا أن أفعا قبل ما تكلم لا الق... تكمل القراءة كيف هذا مع ماذا, ماذا؟ هذا قصدي كيف هذا ما هو حديث ابن مسعود على النبي, أه على النبي. حديث ابن وسعود على النبي فلما قضب قلنا السلام على النبي وأنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات إلى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله نعم. وذلك يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وعمر علمه التشهد وهو على المنبر نعم. نعم. نعم. نحن نحول السؤال نعم. من الجنوب إلى الشمال <تصفيق> <تصفيق> أنت إذن تقول اليوم السلام عليك أيها النبي ماذا تقول في عمل ابن مسعود وقبل أن تتسرع في الجواب أذكرك لأنه قد صح في غير ما رواية عن ابن مسعود أنه كان إذا علم أصحابه مثل علقما وغيره عبد الرحمن بن نزيد وغيره عندما هم التشهد قال كان يأخذ علينا الحر الحر وهذا من جهة فيما يتعلق بهذا الورد وهو التشهد لكن إذا تذكرت معي ترجمة ابن مسعود التي قد تتميز على تراجم الصحاب الآخرين في دقة متابعته لأهل البدع وتذكرت معي بصورة خاصة القصة التي أخرجها الإمام الدارمي في سننه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو موسى الأشعر فضلا عن التابعين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 من أحب أن يقرأ القرآن غبا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم مسعود هو أحاديث كثيرة وكثيرة جدا فهم كانوا يعرفون قدر هذا الصحابي الزليل فكانوا يأتون إلى داره ينطورون خروجه لعلهم يستفيدون فائدة منه ما بين الدار والمسجد إخوة الإيمان تتمث الكلام في الشريط التالي خرج وإذا لأبي موسى الأشعر يتبقاه ويقول يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا قال ما رأيت قال إن عشت فستراه رأيته في المسجد حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة منها رجل وأمام كل واحد منهم حصى يعد به التشبيح والتكوير والتحميد قال أفلا أمرتهم أن يعدوا شيئاتهم وضمنت لهم أن يضيع من حسراتهم شيء قال الله انظر للأدب أنا بلفت مور أخوانا طلاب العلم هذا ما يكاد من يظن فيه العلم يوجه إليه السؤال إلا ينبلي واحد من هون واحد من هون ويجاوب من عنده هو ليس هناك أقل ما يقال هو يقول لا أنا ما أنكرت عليه امتظار أمرك وانتظار رأيك دخل الدار وخرج متقنعا وذهب إلى مسجد حلقهون حلقهون كما وصف أبو موسى كشف عن وجه اللثام والقناع